إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصرهم دامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغنال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما رسلا في قميص من نذير إلا قا لم ترخوها إلا قا لم ترخوها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لم يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم بالتي تقربكم يودن السلف إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بنا فَهُمْ فِي غُرَفَاتٍ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي بِسَخَرِ رِزْقٍ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ما شيء فهو يخلفه وهو خير وعزيز.